Hz. Basmalî Şerif, Seyyidna Gaus Geylani, Mâlân Şeyh Abdullah Qadîr, öteseserîhul Aziz. Bismillâhü r inni asanuk bi hakkı. Vabı hürmeti İsmi Allahü Rəhmân Rəhîm. Vabı falni İsmi Allahü Rəhmân Rəhîm. Vabı âdâmeti İsmi Allahü Rəhmân Rəhîm. Vabı gelâni İsmi Allahü Rəhmân Rəhîm ve bheipti, İsmi Ve bmanzileti, İsmi Ve bmalakûti, İsmi Ve bjabarûti, İsmi Ve bkibriyâi, İsmi Ve bthenâyi, İsmi Ve bbehâyi, İsmi Ve Ve وببركتي بسم الله الرحمن الرحيم فبعزتي بسم الله الرحمن الرحيم فبقوتي بسم الله الرحمن الرحيم فبقدرتي بسم الله الرحمن الرحيم يرفع قدري واشرح صدري ويسر أمري وارزقني من حيث لا يحتسب لفضلك وكرمك يا من هو صاد هاميم عين سينقاف وأسألك بجلال العزة وجلال الهيبة وجبروت العظمة أن تجعلني من عبادك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا رحم الراهمين وأن تصني على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وفعلني كذا كذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم